إ ن زعمتم انكم أ و ل ي ا ء لله من دون الناس فتمنوا الموت, فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قل د أيديهم م ت و ا ل عليم ه ب ان ل ل ظ ا م ي قل إن الموت الذي تفضون منه ف إ ن ه ملاقيكم ثم تردون إ ل ى عالم الغيب والشهاده فينبئكم, فينبئكم بما كنتم تعملون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 ك ل ما عند الله خير من اللهو ومن ا ل ت ج ا ر ة والله خير الرازقين